ولما توجه تلقاء مدين قال قال عسى ربي أن يهديني سواء وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا قَا تَلَ نَصتِ حََّ يُصِ رَجزِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِد فَسَقَالَهُ مَاثَُّتَ وََلَّ إِلَ الظِلِّْ فَقَا فَقَالَ, فقال رَبِّ إِ لِمَا زلت اليج من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على السفيحاء ان قالت قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا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 تَتَجِدُنِي إِنْ سَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ الْمَأْجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عليه والله عَلَيَّ وَاللهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل